لا برق الرقص حبون ثروابله واستباح عروق الارض ومسائلها يوم خيل الفلع صرواحت دمق بله كانه ظل عن الحجاز وطويلها اثرها كانها بله فترى قابله يوم طول غيبته يا سحاب الوسم يا حيها القبرة النفوس بشوفتك تانك شايلها ارتوت من فيضك الصادق العبلة والخبار مرويات النثائلها اسفها اللي ترجى من الخير غسل شمايلها موجسله لاعب فارضه السب له مزنه انعمت وجادتها مايلها مدت اللي بالصلاه تقرب له مبدع الاكوان بيده وزايلها جل شان اللي لبعث اسرار النفوس ودخايلها جل شان الليل بعده ولا قابضه عالم اسرار النفوس ودخايلها جل شان الليل بعده ولا قابضه عالم اسرار